الحمد لله الحمد لله قديم السلطان عظيم المقدرة أحمده سبحانه واسع الرحبة والمغفرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار آيتين فمحى آية الليل وجعل آية النهار مغصرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجه البيضاء والطريقه المستبصره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه النجوم المزهره صلاه وسلاما دائمين نرجو بهما كريم المنازل في الاخره ثم اما بعد فأوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله ومن مضى من قبلكم عاجلهم غيب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون هم السابقون وأنتم اللاحقون سبقوكم بمضي الأجان وأنتم على آثارهم تشدوا بكم الرحال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعملون بها او آذان يسمعون بها فإنها ولكن تعمل القلوب التي في الصدور عباد الله ان لا ياتك ان ايات الساعه مترادفه تترى كنظام الجوهر تتبع كل واحده من فجري الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام خائفا فزعا مذعورا وجلا يجر رداءه حتى أتى المسجد فنودي الصلاه جامعه فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاه طويله لم يصل مثلها قط فأطال قيامها وركوعها وسجودها وجعل يبكي في اخر سجوده صلى الله عليه وسلم وينفخ اف اف ويقول ربي الم تعدني الا تعذبهم وانا فيهم ربي الم تعدني الا تعذبهم وهم يستغفرون فنحن نستغفر ثم تشهد صلى الله عليه وسلم ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس وقد استكمل أربع ركعات في أربع سجدات ثم انصرف وأتى المنبر فخطب الناس فحمد الله الرثل عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن أهل جاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أو حياة عظيم وإنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعداقة وإلى الصلاة في المساجد حتى تنجري يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أبته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثير ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال الا هل بلغت ثم قال صلى الله عليه وسلم انه عرض علي كل شيء توعدونه فعرضت علي الجنة, عرضت علي الجنه حتى تقدمت ووصلت الى مقامي فمددت يدي لاخذ شيئا من ثمنها فترددت ورجعت ولو اني اخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وعرضت علي النار فتأخرت ورجعت خشيه ان يصيبني شيء من لفحها فجعلت انفق حتى لا يصيبكم شيء من حلها وانه عرضت علي جهنم يحطم بعضها بعضا ورايت اكثر اهلها النساء لأنهن يكفرن بالله قالوا يا رسول الله ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال لأنهن يكفرن خيرا قالوا يا رسول الله يكفرن بالله قال إنهن يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو حسنت لنحدهن الدهر ثم راى شيئا منك قالت ما رأيت خيرا طبعا ويني ريت امرأه من بني اسالد سوداء طويله حبست دخلت النار في هره حبستها دخلت النار في هره ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت ورايت يقول صلى الله عليه وسلم ورايت صاحب المحجن يسلق الحجاج في بلجه رأيته يجر نصفه في النار يجر أمعاه في النار وبما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتنون في القبور أن أمته يفتنون في القبور قال تعيسة رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستغير من عذاب النار ومن عباد الله انها خطبه بليغه بديعه وجلت بها القلوب وذرفت منها العيون واخذت بمجامع الفنن انها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم انها من محاسن حديثه النبوي وفي هذه الخطبه من العبر ما يجب أن يتذكر به كل الألباب فمنها ابطاله صلى الله عليه وسلم اعتقاد أهل جاهليا أنهم اعتقاد أهل جاهليا بالشمس والقمر كانوا يعتقدون أنه إذا خسفت الشمس أو خسف القمر إنما يكون ذلك لموت عظيم من أصل حياته فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم. قال انهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وبينا صلى الله عليه وسلم ان هذين الكوكبين نيرين مسيرين بتسيير الله لهما لا قدره لهما الا ما قدره الله لهما وما قدره فيهما فإنه ليس من شيء يقع في كون الله الا بمراد الله فليس شيء في الخليقه بمهل ولا فليس شيء على ومما جاء في خطبه عليه الصلاه والسلام ذكره لبعض الاسباب الشعبيه لهذه الحادثه الكونيه على سبيل التنبيه والاشاره فذكر جمله من كبائر الذنوب وذكر صلى الله عليه وسلم منها كبيره الزنا وكم الزنا في هذا العصر من اعلام مخوع وسبل مدلله بالاناره وتشعل شعاره والمواظب انا انه كان فاحشه وساخث الى وذكر صلى الله عليه وسلم من الكبائر كبيره القتل في خبر تلك المراه التي قتلت الهره فأوردها ذلك العمل الا ويل له ثم ويل له فهذه نظاره لاولئك المتخوضين في الدماء المعصومه ان اقصروا قبل ان تنزل بكم المثلات وتحل بكم الويلات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خائنا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد عذابا عظيما وذكر صلى الله عليه وسلم كبيره السند صاحب المخزن كل هؤلاء مبقاته أمثالها مما يجلب النكبة ويرفع النحمة ويحب العذاب ويقبل الرحمة ويعقب الآيات والنذارات فاتقوا رحمكم الله ذنوب عمدت فعمت وطرت حتى أطرت واستدركوا ما فات بالتوبة النصوح من قبل وفاة يا من ذنوبه كثيرة لا تعد ووجه صحيفته بمخالفته قد ولي كم ندعوك إلى المصال وتأبى الا الصد أما الموت قد سعى نحوك وجد أما عزم أن يلحقك بالأب والجد فاحذر أن ياتي على المعاصي فإنه إذا أتى أبا إلى غد إلى تمثى التثريق والمراح أبقى الشيء موضع المزاح لقد أغنى الصباح عن المصباح ونققت ارسلوا الفناء بالوعظ والسراء ان هذه الايه الباهرة والعلامه الظاهره لما كانت هذه الايه من ايات القيامه راى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه العظيم المهيب من أهوال القيامه ما راى وتبدى له من أهوال الاخره ما تبدى وان لكم من العباده فاذا كان لكم ربكم عن بعض اياته بهذا الرسول تذكيرا وتنبيها فاعتبروا يا اولي الابصار وادكروا يا اولي الالباب ولا تكونوا كالذين قال الله فيهم ناعيا لهم وكلي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معلومون لمو بالله ان لا هو مشركون افلمن ان تاتيهم قاشيه من عذاب الله او تاتيهم مساعده بغته وهم لا يشعرون ايها المسلمون وان بين يد هذا الخسوف خسوفا واي خسوف انه خسوف نور الله عن قلب المؤمن إنه خصوف نور الله نور معرفته سبحانه وتصديقه به ومحبته جل وعلا وتوام ذكره به وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعامله تلك هي جنه الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره اما وان الامه اليوم قد اصابها كسوف حضاري وكسوف اجتماعي واخلاقي ذلك أنها اعرضت عن نور الكتاب والسنه ولم تتعرض لبغل الوحيين فاخذت تخبط خط اشباح وتركب مدنع مياه وتهيم على وجهها في الميدان حتى خبت مصابيحها وذهبت ريحها ولا معتصر من هذا إلا بالاستمساك بحبل الله وشرعه علما وعملا ودعمة وتحكيما ومن يعتصر بالله فقد هذي إلى أصلاة المستقيم اللهم فجج علينا بعصمة مالعة من اقتراب السيئات اللهم جج علينا بعصمة مالعة من اقتراب السيئات ورحمة مالية لسبال في الخطيئات ونعمة جامعة لصنوف الخيرات يا رب البريات اللهم تفضل علينا بفضلك اللهم تفضل علينا بفضلك ونصفك يا رب العالمين اللهم بفضلك عمنا وبنصفك حفنا وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعنا توفنا توفنا مسلمين وأحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين اللهم تقبل من حجات حجهم وردهم إلى ديال سالمين غالبين اللهم ارحم شهداء واشف وتقبل منهم يا ذا الجدال اللهم أجزل المثوبة والاجر لخادم الحرمين الشريفين على ما يقوم به من خدمه الحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم كله معين وظهيرا ومؤيدا ونصيرا كله ولإخوانه ونائبيه ورجال امننا وكل من ساهم فيه هذا العام اللهم من عليهم بعفوك وفضلك وكرمك وجودك واحسانك يا رب العالمين اللهم اظهر لهذه الامه انغى رشد يعز فيها طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه als er